فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواق عليهم أأنذرتهم أم لم تمت لا يؤمنون انما تؤثر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة واجرا كبيرا الشيء إن أحصيناه فيما مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبواهما فعززنا بثالث فقالوا للبلاغ المبين قالوا اننا ضيرنا بكم لا الا ان تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المبينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمن. السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العين وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منه النهار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 ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم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 آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الا صيحه واحدة فاذا هم جميع لدينا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 daki o الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تكونوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم من ملتيكن توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقسمون ولو نشاء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 افلا يعقلون وما علمناهُ الشعرا وما ينبغي له انه الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا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 دون الله آلها تلعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يصفرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ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 خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا